وهذه محاضرة في قواعد الترجيح عند تعدد الأقوال والروايات في المذهب الحنفي ولعلها تكون كافية في الإجابة عن سؤال يفرض نفسه في كثير من الأحيان إذا تعددت الأقوال واختلفت الروايات في المذهب وتشعبت بنا السبل فما هو المخرج وأي قول نعتمد قد حاولت من خلالها أن أبين ما يلي أولا طبقات كتب المسائل المدونة في الفقه الحنفي ثانيا تعدد الأقوال والروايات في المذهب الحنفي وأسبابه ثالثا قواعد الترجيح بين الأقوال في المذهب الحنفي أما الأمر الأول طبقات كتب المسائل المدونة في الفقه الحنفي ولعلكم سمعتم عنها من خلال بعض المحاضرات التي ألقيت سابقا تندرج كتب مسائل الحنفية في طبقات ثلاث الطبق الأولى كتب مسائل الأصول وتسمى ذكتب ظاهر الرواية وهذه الكتب تضمنت المسائل التي رويت عن علماء المذهب الثلاثة الإمام أبو حنيفة الإمام أبو يوسف القاضي الإمام محمد بن الحسن الشيباني في الغالب واحتمال أن يتكون فيها مرويات عن زفر ابن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلوي لكن في الغالب أن تكون المرويات عن الإمة الثلاث الأوائل أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد لكن لا يمنع أن تتضمن بعض المسائل عن الإمامين اللي هم الحسن بن زياد وزفر بن هذين هذه المسائل هي ما دونت في كتب محمد بن الحسن الستة وهي المبسوط بقوسين الأصل قد يقال الأصل لمحمد بن حسن الشيباني وقد يقال المبسوط لمحمد بن حسن يعني هم اسمين لكتاب واحد المبسوط والأصل لكن كما سمعتم في محاضرات سابقة إذا أطلق المبسوط على إطلاقه فالمبسوط به مبسوط السرخصي مبسوط السرخصي هذا أحد الكتب الستة الأصل الكتاب الثاني من كتب ظاهر لواية الزيادات الكتاب الثالث الجامع الصغير الكتاب الرابع السير السغير الخامس الجامع الكبير السادس السير الكبير ست كتب هذه هي كتب ظاهر رواية وقد سميت بكتب ظاهر رواية لأنها رويت عن الإمام محمد بن الحسن برواية الثقات فهي ثابتة مشهورة ثابتة مشهورة وهي المقدمة في الفتوى كما سنعلم بعد قليل إن شاء الله الطبقة الثانية من طبقات الكتب كتب مسائل النوادر وهذه تضمنت مسائل مروية عن أصحاب المذهب لكنها ليست في كتب ظاهر رواية وقد ورد بعضها في كتب للإمام محمد مثل الكيسانيات والرقيات والهارونيات هذه أسماء ما نسبت إلى بلدان أو نسبت إلى أسماء من قاموا بكتابتها وتدوينها وقد بين لكم الأستاذ الدكتور علي السوى أسماء بعض هؤلاء وهذه كتب لم تروى عن محمد بن الحسن برواية برواية ظاهرة ثابتة كما هو الحال في الكتب الستة كما ورد بعضها أي مسائل النوادر ورد بعضها في كتاب الأمالي لأبي يوسف وكتاب المجرد للحسن بن زياد كتاب الأمالي الإمام أبو يوسف كان يلقي المحاضرات وكان بعض الطلاب يكتبون فكأنها تنقيل ولذلك سمي الكتاب بالكتاب بكتاب الأمال الطبقة الثالثة من طبقات هذه الكتب كتب، مسائل الفتوى والواقعات وهي كتب تضمنت مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب وهؤلاء يعني أصحاب هذه المسائل قد يكون وهؤلاء من أصحاب أبو يوسف ومحمد ومن جاء من بعدهم مثل أبي حفص البخاري ومحمد بن سماعة هو الجزياني وأول كتاب جمع في فتاواهم أو فتاويهم هو كتاب النوازل لأبي الليث السمرقندي هذا وقد قام قاضي خان في فتاويه بجمع المسائل الثلاثة يعني المسائل التي ورده في ظاهر رواية والنوادر والواقعات جمعا بغير تمنيز وبغير ترتيب يعني خلط بين المسائل كما قام رضي الدين السرخصي في جمعها جمعا مرتبا مميزا حيث بدأ بمسائل الأصول ثم مسائل النوادر ثم مسائل الواقعات في كتابه المحيط ثانيا تعدد الأقوال والروايات في المذهب الحنفي وأسباب هذا التعدد المنقول والمعروف عن العلماء أنه لا يصح أن يكون للمجتهد قولان في المسعلة للتناقض فإن وجد قولان للمجتهد وجب البحث عن المتأخر منها فإن عرف أي المتأخر وجب العمل به لأنه يعني الرجوع عن القول الأول وإن لم يعرف المتأخر وجب العمل على ترجيح أحد القولين من خلال النظر في الأدلة وسائر المرجحات فإن ترجح أحد القولين وجب العمل به وإلا أخذ بأحد القولين ما عنده قدرة على الترجيح يأخذ بأي القولين ولقد كثرت الأقوال في المذهب الحنفي وتعددت الروايات عن الإيمان وأصحابه وكثرت هذه الأقوال وتعددت عن شيوخ الطبقات فأبو حنيفة قد يخالفه صاحبه وقد يخالف زفر الثلاثة وقد يختلف الصاحبان فيما بينهم بل قد يكون لأبي حنيفة رأيان في المسألة يثبت رجوعه عن أحدهما وربما لا يثبت الرجوع ولا يعرف المتقدم منهما من المتأخر والذين اجتهدوا في المذهب من بعد اختلفوا فيما خرجوه من مسائل بل إنهم ربما خالفوا أئمة المذهب نفسه في المسائل التي كان الاستنباط فيها متأثرا بالعرف ويرى الإمام الشيخ أبو زهرة أن كثرة الأقوال في المذهب تعود إلى أسباب أربعة اولها اختلاف الروايات ثانيها تعدد أقوال الإمام في المسألة ثالثها اختلاف الآئمة في المسألة الواحدة رابعها اختلاف المخرجين ومخالفة بعضهم للأئمة أحيانا هناك فرق أيها الإخوة بين اختلاف القولين واختلاف الروايتين هناك فرق بين اختلاف القولين واختلاف الروايتين يوضح ابن عابدين في رسالته رسم المفتي نقلاً عن ابن أمير حاج في شرح التحرير أن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين لأن القولين نص المجتهد أو نص المجتهد عليهما بخلاف الروايتين فالاختلاف في القولين من جهة المنقول عنه لن ناقل والاختلاف في الروايتين من جهة الناقل لا من جهة المنقول عنه ولا يمنع أن يكون اختلاف الروايتين سببه اختلاف القولين كأن يكون كل واحد من الروات سمع قولا فنقله ورواه وحيث اتحد الناقل الراوي ووجد أكثر من قول فهو اختلاف قولين أما أسباب اختلاف الروايتين فقد ذكر أيضا ابن عابدين هذه الأسباب ولخصها فيما يلي أولا الغلط في السماع والاشتباه على الراوي الغلط في السماع والاشتباه على الراوي ثانيا أن يكون لأبي حنيفة قول قديم ثم رجع عنه ولا يعلم برجوعه من روى قوله الأول لأنه لم يعلم بقوله الأخير ثالثا أن يكون الإمام قد قال أحد القولين على وجه القياس والآخر على وجه الاستحسان فينقل كل راو ما سمع زي ما شفت في المسائل التطبيقية قولان القياس كذا والاستحسان كذا قولي ومعروف عند الحنفية إنه لما يكون في قول قياس واستحسان يقدم الاستحسان على طول الخط لأن الاستحسان هو العدول عن قياس لدليل هو أقوى الاستحسان عدول أو ترك للقياس لدليل هو أقوى لكن بظل في المسألة قول بالقياس وقول بالاستحسان رابعا أن يكون الجواب في المسألة من جهتين أحدهما من جهة الحكم والآخر من جهة الاحتياط من جهة الاحتياط نقول والأولى أن يفعل كذا أو يكون جواب أفضلية من حيث الجواز من حيث الأفضلية فينقل أو فينقل كل راو ما سمع. وقد بين ابن عابدين أن اختلاف الرواية وإن تعدد الراوي قد يكون من باب اختلاف القولين بقوله فعلى ما عدى الوجه الأول أي من من الأسباب التي ذكرها يكون الاختلاف في الروايتين من جهة المنقول عنه أيضا لابتناء الاختلاف فيه مع اختلاف القولين المرويين فيكون من باب واحد ويؤيده أن ناقل الروايتين قد يكون واحدا فإن إحدى الروايتين قد تكون في كتاب من كتب الأصول والآخر القول الآخر في كتاب من كتب النوادر بل قد يكون كل منهما في كتب الأصول والكل من جمع واحد أو جمعه أو قام بجمعه واحد هو الإمام محمد بن الحسن قد يكون قول في كتب ظاهر الرواية وقول آخر في كتب أخرى ذكر أمورا أي بن في توضيح هذه المسألة نعود إلى صلب موضوع محاضرتنا اللي هو قواعد الترجيح بين الأقوال في المذهب الحنفي ذهب الحقيقة القواعد الترجيحية التي تسمعونها الآن قواعد ليس الحقيقة منصوص عليها هي قواعد استقرائية يعني نتيجة لدراسة مسائل حلفية وجد بالاستقراء أن قواعد الترجيح عندهم كذا يعني ليست نصوصا لا يمكن يعني الحياد عنها تركها بل هي في الغالب يعني كما سمعتم قبل قليل ما في مطلق بقي على إطلاقه إلا قيد وقالوا الفقهاء قالوا ما من عام من إلا وقد خص فهذه القواعد يعني ليس المقصود هو التسليم بها مئة قد يخرج على القاعدة أمور معي لكن هذه أمور غالبية هذه أمور غالبية يعني في الغالب إن تعددت الأقوال يصار إلى الترجيح بينها وفق القواعد التالية إذن هي قواعد نسبية غالبية ليست قاعدة مضطردة تطبق في كل حين ذهب أستاذنا الدكتور الفاضل نسأل الله أن يمد في عمره ويخسم ختامه وختامنا أستاذنا الدكتور محمد فوزي فيض الله إلى أن قواعد الترجيح بين الأقوال في مذهب الحنفية ثلاثة أنواع القواعد الشخصية القواعد الموضوعية القواعد الفنية النصية النصية وإليك بيان هذه القواعد كما أوضحها أستاذنا الفاضل في مذكرات فقه الطهارة التي كانت تدرس في كلية الشريعة في جامعة دمشق آنذاك هذه مذكرات لأستاذنا الدكتور محمد توجي فيض الله وهي الحقيقة في جملتها تلخيص لما ورد في رسم المفتي لابن عابدين يعني أخذ وصياغه باسلوب يعني معاصر وحديث لكن هذه الأصول موجوده في شرح العقود المسمى برسم المفتي اللي من تعليف ابن عابدين إذن الأستاذ الفامل الدكتور محمد الهوزي فيظ الله ذهب إلى أن القواعد ثلاث قواعد شخصية قواعد موضوعية قواعد فنية نصية القواعد أولاً القواعد الشخصية في ترجيح أقوال أئمة الحنفية يؤخذ مما قرره بعض علماء الحنفية في هذا المجال امكان ترتيب أقوال الإمام أبي حنيفة وأقوال أصحابه عند الأخذ بها للفتوى والقضاء بالشكل الآتي أولا إذا اتفق الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد على جواب واحد في المسألة أو في مسألة من المسائل الفقهية لا يجوز العدول عما اتفقوا عليه مطلقا إلا لضرورة أو موجب إلا لضرورة أو موجب إذا اتفق الإمام أبو هذا داخل المذهب هذا داخل هذه قواعد ترجحية في المذهب نفسه إذا كان هناك اتفاق بين الآئمة الثلاثة أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد لا يجوز العدول عن أقوالهم إلا لضرورة أو مجب ثانيا إذا وافق الإمام أحد صاحبيه أبو يوسف ومحمد على حكم مسألة ما لم يجز العدول عما اتفق عليه عليه إلا لضرورة أو مجب يعني يرجح قول الإمامين على القول الثالث أو القول الثاني ثالثا إذا فرد أبو حنيفة عن صاحبيه بجواب وخالفاه في جوابه يعني له رأي وللصاحبين رأي ينظر إن لم ينقل إن لم يتفق الصاحبان على جواب واحد فالمرجح قول أبي حنيفة لأنه صار عندنا ثلاث أقوال ما في اتفاق بين الصاحبين كل واحد إلو رأي فرأي أبي حنيفة يقدم إن لم يتفق الصاحبان على رأي فالمرجح قول أبي حنيفة إن خالفاه واتفق على جواب يعني صار رأيين في المسألة رأي لأبي حنيفة ورأي لصاحبيه وأصبح هو في جانب وهما في جانب آخر فقيل يرجح قول الإمام أيضا وهو قول عبد الله بن المبارك. يرجح قول وقيل يتخير المفتي بينهما مطلقا المفتي يتخير بين القولين وهذا قول بعض الأئمة عندهم الجيل يفرق بين المفتي المجتهد والمفتي غير المجتهد فغير المجتهد يأخذ بقول الإمام والمجتهد ينظر في الدليل دليل الإمام ودليل الصاحبين ويفتي بالقول ضد دليل الأقوى وهذا القول جزم به قاضي خان في الفتاة الخانية وهو الأصح وهو الأصح إذن إذا اختلف الإمام مع صاحبيه صاحبيه اتفقا على قول وهو انفرد بقول فالقول الأصح أن المفتي إذا كان مجتهدا يتبع الدليل بغض النظر هو لأبي حنيفة أو لصاحبيه وهو القول الأصح نعم المفتي هذا القول الجديد القول الأخير قال يفرق بين المفتي المجتهد والمفتي غير المجتهد فالمفتي غير المجتهد يتبع قول الإمام يعني بقلب والمفتي المجتهد ينظر في وهو الأصح هذا القول أنه التفريق بين المفت المجتهد وغير المجتهد القول الرابع إذا انفرد أبو حنيفة بقول اختاره وانفرد كل من صاحبيه بقول يقدم اختيار أبي حنيفة خامسا إن لم يختر أبو حنيفة قولا قدم اختيار أبي يوسف على اختيار محمد لم يختر أبو حنيفة قولا قدم اختيار أبي يوسف على اختيار محمد ويقدم من بعدهما أي من بعد أبو يوسف محمد قول زفر والحسن بن زياد وهما في رتبة واحدة يعني إذا لم توجد أقوال للثلاثة ننتقل إلى الإمام زفر والحسن بن زياد قرر إذن فقهاء الحنفية من خلال هذه الخلاصة في القواعد الشخصية أنه لا يرجح قول صاحبي الإمام على قول الإمام إلا لضرورة أو موجب قال والضرورة ببين تتمثل في التعامل إذا اضطرد بين الناس من غير إنكار من غير إنكار كما هو في المزارعة كما هو في المزارعة, المزارعة اللي الإمام أبو حنيف ما كان يقول بها وتلميذ بحنفة واصحابة بأبو يوسف ومحمد يقولون بهذا والفتوى على قول الصاحبين الفتوى على قول الصاحبين وفي قول الإمام على ما كان في عصره وزمنه ثم تغير العصر والزمن كحكمه بظاهر العدالة نظرا لصلاح أهل زمانه وقولهما بعدم القضاء بظاهر العدالة لفساد الزمن وأهله هذه أيضا نقطة أنه هل الأصل في المسلم العدالة قال ننظر إلى الظاهر لما تغيرت الأحوال وتبدلت كثر الفزع أو كثر الطمع قل الفزع والخوف من الله سبحانه وتعالى لا بد أن تتحرى في عمر العدالة وهو المفتى به عند الحنفية إذن ليس المفتى بقول الإمام ثانيا القواعد الموضوعية في ترجيح أقوال أئمة الحنفية تبع الموضوع من خلال الاسم قرر أئمة الحنفية أن الفتوى على قول الإمام مطلقا فيما يتصل بالعبادات إذا كانت الفتوى متعلقة بوضوع متعلق بالعبادات هذا أمر موضوعي فالفتوى على قول الإمام فالفتوى على قول الإمام كما أن الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتصل بالقضاء لأنه معروف أنه مارس القضاء ردحا من الزمن عند تجربه عملية إضافة إلى فقه النظر في هذه المسألة إذا كانت الفتوى متعلقة بأمر متعلق بموضوع القضاء يقدم قول أبي يوسف لمزيد خبرته بموارسته القضاء كما أن الفتوى على قول الإمام محمد فيما يتصل بذو الأرحام وتوريثهم لأن الإمام محمد أكثر الفقهاء تفريعا من حيث الفروع فتوريث ذو الأرحام وهذه النواحي يأخذ فيها قول الإمام محمد إذن المواضيع صار عندنا ثلاثة العبادات في الغالب في الغالب قول أبي حنيفة مرجح القضاء قول أبي يوسف مرجح الفرعيات الأخرى المتعلقة بالميراث ولهوه قول الإمام محمد كما قدموا من حيث الموضوع أيضا أن الاستحسان مقدم على القياس ما ورد في الاستحسان مقدم على القياس الأستاذ ذر بكم أمثلة تطبيقية في المرة الماضية أو قبل قليل في المحاضرة التي قبل الأول في المحاضرة الأولى الحنفية شوف مثلا في لو أن إنسان تبرع بجميع أمواله تبرع بجميع أمواله عنده مال موجود في هذه الخزانة فتبرع بها جميعا قال هل تسقط عنه الزكاة ولا ما تسقط عندهم قياس واستحسان القياس أن لا تسقط لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية وهذا أخونا لما تبرع ما نوى الزكاة ما نوى الزكاة لكن قالوا استحسانا تسقط عنه الزكاة استحسانا عنه تسقط الزكاة ليش اشترطنا الزكاة قالوا لأن الزكاة هي متعينة في جزء من المال فعند إخراجها احتجنا إلى النية احتجنا إلى النية أما الآن لما تبرع بجميع المال أين المعين الذي يحتاج إلى النية ما في شيء معين الكل خرج وهذا مفروض في عرف للحديث أن يوجه له كتاب شكر مش تاني يوم واحد تبرع بجميع أمواله تروح تودي له كتاب نرجو دفع نسبة 2.5% إذا هو دفع 100% هو دفع 100% ولذلك قالوا تسقط هنا لا يطالب بالنية وتسقط عنه الزكاة استحسانا ويعتبر كأنه لاحظين دفع أموال الزكاة دفع أموال الزكاة في أمر ثاني من, من مات وترك أموالا ما ترك أموالا ولم يكن مزكيا ولم, ولم يوصي ولم يوصي قاعدة الحنفية اللي عندهم الحنفية إنه هذا المال ينتقل فورا إلى الورط ينتقل فورا إلى الورثة والحقوق التي تنفذ قبل الميراث هي حقوق العباد أما حقوق الله سبحانه وتعالى الله أعلم بشؤون عباده فحقوق الله بنيت على المسامحة وحقوق العباد بنيت على المشاححة ولذلك قالوا لا يطالب وجوبا لا يطالب الأبناء بإخراج الزكاة والدهم قصر في حياته ما أدى زكاة لا يطالب الأبناء قال لكنهم من باب البرها من باب البر لو أخرجوا الزكاة وأرادوا أن يبرئوا ذمة والدهم حسب هذا الإخراج وقبل استحسانا, استحسانا لا قياسا لأن القياس واحد في حياته ما توجه إلى الله وما دفع أموال الزكاة والأصل؟ أن يخرجها هو بنفسه أو أن يؤصي بإخراجها وكل الأمرين ما تحقق لكن رحمة بهذا وأخذا بما قاله بعض الفقهاء من أن الحقوق المتوكة تتناول حقوق الله وتتناول حقوق العباد ولذلك الزكاة تخرج من الأموال على رأي كثير من الفقهاء قبل توزيع التركة الحنفية لا يقول بإخراج الزكاة بعد الموت إلا إذا كانت هناك وصية لكن قالوا لو تبرع الأبناء جاز تبرعهم وسقطت الزكاة عن الميت استحسانا ولذلك لما يكون عندنا قياس واستحسان قاعدة الحنفية يفتى وين يفتى بالاستحسان لأن الاستحسان كما قلت هو دليل أو عدول عن القياس لدليل هو أقوى إن... نعم لا يشوف الصيام أمر بدني يا أخي. الزكاة, الزكاة تقبل النيابة يعني بعض الفقهاء قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه الإمام النووي نص على أنه هذا صيام النظر أما الكفارة لا يلزم لا تجر وازرة وزرة أخرى أراد أن يتبرع بالصوم هو حر لكن لا يلزم يا أخي. أراد أن يتبرع بالصيام عن وليه نعم بجوز عليها من جاء باب التفرع لا لا يجب لأن بعض يأخذ من الحديث بعض يأخذ بالوجوب من مات وعليه سامع عنه وليه من حيث الجواز أخي ليس الوجوب ليس الوجوب في هذا ظاهر الرواية مقدم على غيرها إلا إذا نص على أن الفتوى على غيرها يعني ما ورد في الكتب الستة له كتب ظاهر الرواية على طول يعني وانت مغمض تفتي به. تفتي به الفتوى في ظاهر الرواية إلا إذا قرأت عبارة في بعض كتب الحنفية جاء في ظاهر الرواية والفتوى على خلاقه يعني طبقات الحنفية في بعد رأوا غالبا لمسألة قد تكون مبنية على العرف أو نحو ذلك فتغير العرف أيضا من القواعد الموضوعية هنا ان الرواية المؤيدة بالدليل مقدمه على الرواية التي لا يعضدها دليل وفي هذا قالوا لا ينبغي أن يعدل عن الدراية إذا وافقتها رواية صار جمع بين الدليل والرواية إن القول المعلل أيضا من القواعد عندهم إن القول المعلل بالدليل مقدم على القول المهمل غير المعلل لأن ذكر العلة يدل على الاهتمام بالقول والحث على اتباعه النوع الثالث من أنواع القواعد الترجيحية اللي هو القواعد الفنية في ترجيح أقوال أئمة الحنفية لعل المحاضرين السابقين قد أشاروا إلى بعضها أثناء محاضراتهم هناك اصطلاحات فقهية هناك استلاحات فقهية بترجيح بعض الأقوال على بعض وخاصة حينما يتعارض الترجيح بين قولين صحيحين أولا إذا اقترنا قول بالفتوى قول بالفتوى وقول بالصحيح يؤخذ بالقول المقترن بالفتوى عندنا وعليه الفتوى أو به يفتر وعندنا عبارة ثاني قول صحيح يؤخذ بالقول المقترن بالفتوى لأن الفتوى تتضمن شيئين هذه التعليم لأن الفتوى تتضمن شيئين أحدهما الإذن بالفتوى والآخر صحته لأن الأخذ به للفتوى تصحيح له يعني ما أفتن به ما أفت به إلا للصحة وليس كل صحيح يفتى به بل قد لا يفتى بالقول الصحيح لكون غيره أوفق لتغير الزمان وللضرورة وذلك الفتوى تقدم الأمر الثاني كما أن لفظ إذا ورد في الكتاب لفظ به يفتى مقدم على لفظ الفتوى عليه يعني عندنا لفظين أو عبارتين بعض الكتب قل به يفتأ عندك حكم قال به يفتأ في نص آخر عندك حكم قال عليه الفتوى يقدم الأول اللي به يفتأ لإفادته الحصر لإفادته الحصر به يفتأ لفظ الأصحي مقدم على الصحيح ما رأيتم في الوقف الصحيح الرؤية عن أبي حنيفة أن الوقف ابتداء هو تبرعا بالمنفعة والمنفعة غير معروفة غير مبينة وإنت ما أعطيته لمالك معين وذلك لم يجز الوقف وذكر لكم الشيخ بأن الفتوى الحقيقة على خلاف هذا القول الفتوى في جوازي الوقف حتى الرواية المشهورة عن أبي حنيفة أنه يجوج الوقف لكن بالشروط التي ذكرها اللي هو حكم الإمام إنه من حيث إفادة اللزوم حكم الإمام أو أن يكون خرج مخرج الوصية ولفظ الأصحي مقدم على الصحيح وكذا الأوجه مقدم على الوجيه والأحوط مقدم على الاحتياط هذه ألفاظ قد ترد في كتب الحنفية الأصح والصحيح تأخذ بالأصح الأوجه والوجيه تأخذ بالأوجه الأحوط والاحتياط تأخذ بالأحوط إذا ورد في المسألة قولاني مصححان جاز القضاء والإفتاء بأحدهما ما لم يكن لفظ التصحيح في أحدهما آكد من الآخر فلا يجوز في هذه الحالة التخير بل يتبع الآكد ومن المؤكدات ما يلي من المؤكدات ما يلي أن يكون أحد القولين المصححين في في المتون والقول الآخر المصحح في الشروح فما في المتون مقدم هذه تأكيدها ترجحات قولين مصححين أحدهم ورد في المتل والآخر ورد وين في شرح المتل فما في المتون مقدم على ما في الشروح الأمر الثاني من التأكدات أن يكون أحد القولين المصححين في الشروح والآخر في الفتاوى. في الفتاوى فقد ذكروا أن ما في المتون مقدم على ما في الشروح وما في الشروح مقدم على ما في الفتاوى لأنه الشرح عبارة عن كتابة ويمكن تحتاج إلى شوية إمعان وتدبر وكذا وأحيانا الفتوى بتكون على السريع مثل كثير من الفتاوى اللي بتسمعوها على في الإذاعة بعض المرات عرفتوا؟ لأنه يعني أعياه أن يقول لا يأدري يا أو جالسوا أليهم ثلاثة وراء بعضهم استحى يقول لا أدري لا أدري لا أدري فدبها الفتوى عرفتوا؟ فلذلك الفتوى بعض المرات قد تكون مرهونة بالاستعجال, بالاستعجال لكن الشرح شرح كتاب هذا معناته عصر ذهنه وقعد شوي يكتب يستحضر المتن ويشرح قالوا ما في المتون مقدم على ما في الشروح وما في الشروح مقدم على وين على ما في الفتاوى يعني نقول والله هذا قول صحيح في المتن قول صحيح في الشرح وقول صحيح وين في الفتاوى على طول بتقدم المتن إذا ما وجدت في المتن وجدت قولاً صحيحاً في الشروح قولاً صحيحاً في الفتاوى بتقدم ما في, ما في الشروح أن تذكر مسألة في المتون بلا تصحيح ويصرح بتصحيح مقابلها فقد ذكروا أن المأخوذ به ترجيح ما صرحوا بتصحيحه ما صرحوا بتصحيحي أن يقول هذا القول صحيح لأنه تصحيح صريح والذي في المتون تصحيح أم لا أحدين التزامي وتصحيح إذن ما في المتون مقدم الأمر الرابع أن يكون أحد القولين المصححين قول الإمام قدم قول الإمام لأنه لما تعارض التصحيحان تساقطا فرجع إلى الأصل والأصل تقديم قول الإمام أن يكون أحد القولين المصححين ظاهر الرواية فيقدم على غيره أن يكون أحد القولين المصححين أنفع للوقف فيكون هو المأخوذ به لأنهم صرحوا بأنهم يفتى دائما بما هو أنفع للوقف يعني القواعد الآن ما ترى عند الحنفية في الزكاة دائماً يفتى بما هو أنفع للفقراء بما هو أنفع للفقراء لكن يبدو أن قولهم قد ترك لأن الأنفع للفقراء الآن أن يقدر النصاب بالفضة الفضة فمنها بخص قليل والذهب أغلى يعني الآن غرام الذهب مثلا بدون مصنعية يمكن تشوفه بأربعين درهم ولما تقول خمسة ثمانين غرام ثمانين في أربعين ثلاث آلاف ومئتين وبعدين خمسة في أربعين بمئتين بيطلع عندي ثلاثة آلاف واربعمية نصاب الذهب بالدرهم الإماراتي لو قدرها أن غرام الذهب يساوي أربعين لأن نصاب الذهب ثابت المتغير هو السعر بالدرهم ولذلك قد يكون ثلاثة آلاف قد يرجع إلى ثلاثة وقد يرتفع الى. خمسة فأنا ضربت مثال حتى ما تأخذ تقوله نصاب الذهب ثلاثة آلاف واربعمائة قل لو افترضنا لو افترضنا أن غرام الذهب يساوي أربعين درهم فإن نصاب الزكاة بالدرهم الإماراتي يساوي ثلاث آلاف وأربعة مئة درهم فمن ملك هذا وتوفرت الشروط وجب عليه الزكاة لكن لما ترجع الأغرام الفضة ها أغرام الفضة كم ثمنه ها درهم, درهم طيب إحنا عندنا ميتين درهم ميتين درهم الميتين درهم تساوي في حدود خمس غرام يعني خليهم ستمية الفقهاء في الكتب بيقولوا الميتين درهم تعادل بأوزاننا الحديثة خمسمية غرام إذا كان من الثمن كما يقول أخونا الفاضل درهم معناته أنا عندي النساب كم خمسمية درهم فالفتوى للفقراء يتقول لك من ملك ستمئة درهم هو عليه الزكاة الحقيقة كثير من المعاصرين قال لا يلتفتوا إلى هذا لأن الحقيقة الفضة ما عادت مجال للتداو ولا يرتبطوا ارتفاع الأسعار العالم الآن وانخفاضها وكل شيء إلا بالذهب ولذلك الذهب هو العنصر اللي هو مشترك بين الناس ولذلك تغير العروف تغير النظرة إلى الذهب يمكن قديما كانت الذهب قريبة للفضة تفتي بأحدهما لكن الآن كثير من المعاصرين الحقيقة حتى في قضية الدية في قضية الدية لم يقولوا ألف دينار بربطها بالذهب لا يربطونها بالفضة لا يربطونها بالفضة قال لأن التعامل الغالبي في الأوساط العالمية الآن هو بالذهب هو بالذهب وما عادت الفضة مجالا للتعامل هذا توضيح يمكن خارج عنه لكن على كل حال أن يكون أحد القولين المصححين أنفع للوقف فيكون هو المأخوذ به لأنهم صرحوا بأنه يفتى دائما بما هو أنفع للوقف أن يكون أحد القولين أوفق للزمن أو العرف وهذا يدير بالك في المسائل المتغيرة بتغير العرف هي الأقوال أفتوا بأنه لا يقضى بظاهر العدالة لتغير أحوال الناس وفسو الكبد أفتوا بالعدول عن قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وصاحبيه في عدم جواز الاستئجار على التعليم لتغير الزمان ووجود الضرورة إلى القول بجوازه الآن لو تقول والله ما في أجرى على التعليم ما فيه أجرى على الإمام من ينصب نفسه ويحبس نفسه ليعن بالمسلمين فالضرورة اكتبت أن يقال بجواز الأخذ على التعليم أرجو التعليم سواء تعليم الكتاب أو تعليمه هذا تخرج منه جواز اخذ الأجر على قراءة القرآن في بعض البلدان على أموات لا حنفية ولا غيرهم يجيز هذا لأنه ليس ضرورة وكل ميت عندناس من أهله يقرؤون وكذا على الخلاف المعروف في هذا فلا يعطى المقرئ ولا يجوز أن يستأجر مستأجر مقرئ بالأجرة ليقرأ على أموات المسلمين كما هو الحال في بعض البلدان في بعض البلدان أفتوا بالعدول عن قول الأئمة الثلاثة أيضا بعدم جواز الاستعجار على الطاعات لتغير الزمان وقالوا بصحة أخذ الأجر على الأذان والإمامة لأنهما من شعائر الدين ويقول متأخرون الذين أفتوا بذلك لو كان أبو حنيف وأصحابه في عصرنا لقالوا بذلك ورجعوا عن قولهم الأول النقطة الأخيرة المراد بالمتون في كتب الحنفية المتون المعتبرة كالبداية مختصر القدوري النقاية المختار الكنز الملتقى فإنها موضوعة لنقل ظاهر رواية في المذهب الحلفي والتزم ذوها ذكر الأقوال المعتمدة فيه وإذا ذكرت المتون الأربعة يعني مثل ما يقول رواه الأئمة الستة مقصود بالأئمة الستة أئمة الحديث إذا في الفقه الحنفي قال ذكره أصحاب المتون الأربعة فالمقصود بها الأربعة الأخيرة اللي نقلناك إياها اللي هي الملتقة الكنز المختار النقاية هذول الأربعة إذا أطلقت هذه المسألة وهذه أيها الإخوة أهم قواعد الترجيح عند تعدد الأقوال ولا يفوتنا إلا حقيقة أن نشكر المنتدى على إتاحة الفرصة لنا وقبل أن أنهي هذه الكلمة الآن المحاضرة انتهت لكن طلب مني يعني كلمة بسيطة في نهاية هذه الندوة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك جهدكم وأن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة واجبنا الحقيقة أن نتعلم ولكي يكون علمنا مثمرا وناجحا ينبغي أن يكون مقرونا بالتقوى والله سبحانه وتعالى ربط بين التقوى والعلم بقوله واتقوا الله ويعلمكم الله ويعلمكم الله واعلموا أيها الإخوة أنه إذا كان في لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس فلا خير في علم لا يكون مصهوبا بتقوى ثم إن العلم زيادة في المسؤولية وأمتكم تطلب منكم المزيد لأن الحقيقة الناظر إلى واقع الأمة يجد أن كثيرا منها قد وقع في الحضيظ وهؤلاء بيحتاجوا إلى إنقاذ فمن لها إذا لم ينبر علماء الأمة لهذه المهمة التي هي مهمة الأنبياء فالعلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا لكنهم لكنهمورثوا العلم يا أيها الإخوة ثم إن هذا العلم دين فخذوا علمكم عمن ترضون دينه خذوا علمكم عمن ترضون دينه وخلقه يعني في الفتاوى في الاستشارات في أي قضية هذا العلم دين فخذوا علمكم عمن ترضون دينه بإذن الله سبحانه وتعالى وينبغي ونحن نعيش على مجالس العلم وكلنا طلاب علم أن, يعني أن يكون أدب الخلاف شعارا لنا في أي مسألة مطروحة في أي مسألة مطروحة لما تزدر الفتاة في ناس إخواننا الله أرضانا عليكم يتعاملون مع الكتاب بمعزل عن الساحة التي يعيشون فيها لا يعرفون عن أحوال المسلمين شيء عايش في مكتبته بين كتابه أنا في توقع هذا لا يصلح للفتوى اللي يصلح للفتوى والذي يهيي نفسه للفتوى إضافة إلى أن يعد نفسه إعدادا علميا ينبغي أن يعرف الأجواء المحيطة به الساحة ما بها الإطروحات ما بها ينبغي أن يكون واسع الأفق واسع الأفق سعة الأفق أول مطلب من مطالب الاجتهاد ومن مطالب الفتوى الإمام الغزالي في كتابه المستصفى لما تكلم عن شروط المجتهد قال لابد للمجتهدي أن يتصف بشرطين أساسيين الشرط الأول أن يكون مدركا أها شرط عام أن يكون مدركا لمرامي الشريعة وأهدافها وغاياتها أهداف الشريعة الحقيقة رفع الحرج عن الأمة جلب التيسير للأمة ما جعل عليكم في الدين من حرج قال فإذا رأيتم المفتي يتعمد دائما الأمور اللي فيها مشقة قالوا هذا علامة جهله هذا علامة جهله بالشريعة لأن الشريعة اللي رفعت الحرج عنه وصاحبها محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ينبغي أن يفرق الواحد منا يا إخوة بين قول قد يتخذه لنفسه قد يكون أحدنا قادرا على الالتزام بالعزيمة لكنك لا تستطيع أن تفت الآخرين بالعزائم في رخص ما تستطيع توخذ الناس على منوالك أنت ولما أقول رخص لا أعني الأقوال بغير جليل لا لا لا في أقوال معتبره لها أدلة لكنها قد تدخل في باب الرخص وانت أردت أن تشدد على نفسك في باب العزيمة لا كذلك لكن لا تفتي غيرك بهذا لا, لا تفتي غيرك بهذا نراعي الحقيقة أدب الخلاف في ما بيننا ونراعي الحقيقة يعني ذن العلماء إذا يعني لم يعجبك قولهم هؤلاء قومون اجتهدوا فإن كانوا مصيبين فلهم أجرين وأجران وإن كانوا مخطئين فلهم أجر واحد ولا يجوز الحقيقة أن تكون المنابر سببا لإغار الصدور على علماء الأمة على علماء الأمة أنت تستغرب يا أخي الكريم لما تتقرأ بعض صفحات في الأنترنت هدفها التشهير بالعلماء العلماء الغرب والشرق يخشى صولتهم وجولتهم تجيوا انت للسع في البيضة ما طلعت من البيض وتتحجم وتسل لسانك عليهم الحقيقة أخوانا الأمور هم يخالفونك في راي قد تخالفهم في راي لكن لكن, لكن ما دام الرأي محتملا محتملا وضمن الأطر الشرعية ليس لك أن تعيد ولذلك التأويل يا إخوة التأويل منضبط بأمرين الأمر الأول أن لا يخرج على أصول الشريعة هذا تأويلك فهمك الذي ذهبت ليه الأمر الثاني أن لا يصطدم بقواعد اللغة العربية وإلا كان هوا نشيط القول الثاني للإمام الغزالي يبدو الحديث عن الثاني الأمر الأول قال أن يكون المجتهد مدركا لأهداف ومرامي الشريعة وهدفها والأمر الثاني العدالة قالوا والعدالة شرط قبول الفتوى لا شرط صحة الفتوى أه قد يكون فاسق اخوانا وعنده فتوى صحيحة لكن بالله عليك لو قلت لك انا فلان او انت بجوز انا اقول لك لحالك لو عرفت انه فلان عنده شيء من الاحاف والفسق وانسان عنده دين حتى لو كانت فتوى صادقة انت ما بتصدقه لانه ابضاعته انحرقت يعني صوفته اصبحت مسبوغة ولا لا وذلك لا تقدم عليه وذلك الغزائي قال العدالة شرط ها؟ شرط, صحة الفتوى, شرط قبول صحة الفتوى هي شرط في صحة الفتوى لكن ليست شرطا في القبول ما نلزم بقبول فتاوى الناس الآخرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا احرصوا على هذا العلم ونسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يبارك في علمكم وأن يزودنا من العلم النافع ربنا لا تجل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدونك رحمة إنك أنت الوهاب وأخيرا أستغفر الله لنا ولكم ويا فوز المستغفرين استغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته